الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل لكل اجل كتابا سبحانه وتعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وامينه على وحيه وحجته على الخلق اجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الإخوة المؤمنون في هذا الأسبوع حدثت حادثتان تألم لها المجتمع وتابعها الناس بمزيد من الأسى واللوعة حادثة في هذه المنطقة ويقوموا فيه وهي الحريق الذي حصل في عين دار والحادثه الثانيه ما حصل في الرياض بالامس انها مصائب ايها الاخوه مصائب قدرها الله تبارك وتعالى فنساله جل وعلا ان يغفر للاموات وان يشفي المصابين وان يجبر كل مصاب بمثل هذه المصائب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه والائك هم المهتدون الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء وله الحكمه البالغه في كل قضاء يقضيه سبحانه وتعالى اننا ايها الاخوه الكرام نرجو خيرا لمن مات من مات بالحرق او الهدم فقد ثبت في السنه ان الحريقه شهيد وان من يموت بالهدم فهو شهيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجو لهم الشهاده ورحمه الله واسعه ايها الاخوه المؤمنون هذه الحوادث لا شك انها تقع بقضاء الله وقدره ولكن لا يمنع ذلك ابدا من البحث الاسباب والنظر في الامور التي حدثت قبل هذه الحوادث البحث الاسباب من اجل ماذا ايها الاخوه من اجل ان يحاسب المقصر والمهمل والمتهاون في ارواح الناس حتى يتجنب المسلمون كل ما يضرهم في انفسهم وممتلكاتهم ايها الاخوه المؤمنون هاتان الحادثتان احدثتا فزعا عظيما وهلعا لم يخفى على احد فكيف ايها الاخوه الكرام هاتان الحادثتان المجتمع اهتز فكيف باخواننا ايها الاخوه الكرام في سوريا حتى في يوم العيد يوم عيد الاضحى لم يهنؤوا والله باكل ولا بشرب ولا نوم تلقى عليهم القنابل بالطائرات والبراميل المعباه بالمتفجرات انها ماساه والله ينسى الانسان مصابه عند مصابهم حارات كامله ايها الاخوه مهدمه مساجد صارت ركاما مئات من القتل والجرحى في كل يوم ذبح للاطفال والنساء انتهاك للاعراض المسلم ايها الاخوه القتل عنده اهون من انتهاك العرض تختلط الاجساد المقطعه ببقايا المباني مشاهد يراها العالم في كل يوم منذ متى سيشرفون على سنتين وهم على هذا الحال ايها الاخوه والعالم هذا العالم الذي يسمونه متحضرا ينظر الى هذه المناظر والصور ترسل في كل ثانيه ويتفرج هؤلاء الغرب المجرمون يتفرجون وكان العالم كل العالم الا من رحم الله يقول بلسان حاله يا طاغيه الشام يا طاغيه الشام الى مزيد من القتل والتدمير انت وخامنئي والمالكي وحسن نصر اللات ومن معكم من الباطنيين وانصاركم من الروس والصينيين خذوا راحتكم نعم ماذا يعني ايها الاخوه ان يقول مبعوثهم انها حرب اهليه حرب اهليه حارات تدمر من السماء بالطائرات ثم يقول هذا الاحمق الابله الخبيث يقول انها حرب اهليه ايها الاخوه الكرام لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على قوى الكفر ودول الاجرام التي تمنع المسلمين من تسليح اخوانهم وهم يرون عدوهم الباطني يصب السلاح صبا على اخوانه المجرمين الباطنيين في الشام تصب عليهم الاسلحه من ايران جوا وبرا وبحرا ومن روسيا ومن الصين ومن العصابات في العالم كله والعالم يدعي انه عالم متحضر اين هؤلاء العالم اليوم ايها الاخوه بهذا السكوت المريع العالم يستحق العقوبه المسلم الضعيف ماذا يملك الا الدعاء ورايتم ماذا صنع الدعاء ما اصاب راس الكفر من هذا الاعصار المسمى بساندي والله انه عقوبه الهيه انه جند من جند الله تبارك وتعالى وسندعو عليهم بالاعاصير والزلازل وكل الطواعين ان الله عز وجل امرنا بالدعاء وهو عباده هل سننسى ايها الاخوه الملايين الذين قتلوا وشردوا وهجروا في افغانستان والعراق هل سننسى ان العراق سلمت على طبق من ذهب الى ايران سننسى الملايين من الاطفال الذين يتيموا والنساء التي ترملن في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان هل الانسان لا ينسى مثل هذه المآسي هل سننسى معتقلاتهم في جوان تنامو وغيرها هل سننسى الاساءات المتكرره للقران وللرسول صلى الله عليه وسلم وما نحن ببعيدين عن الفيلم المسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون حريه الراي حريه الراي نعم انها حريه قانون الغاب الذي يحكمه هؤلاء المجرمون قال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريب من دارهم وقال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد قال تعالى افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون نعم ايها الاخوه ان هؤلاء امنوا مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الكافرون هؤلاء ايها الاخوه تجبروا وطغوا انهم يرون الاسلام والمسلمين في اماكن كثيره من العالم يرون ما يروه ما يراه غيرهم ولا يحركون ساكنا بل بالعكس هم يساعدون على تدمير الامه الاسلاميه وتدمير المسلمين لان الامر لم يعد خافيا على احد نعم ايها الاخوه رصدوا الاعصار واستطاعوا ان يجلو الملايين وساعد هذا بلا شك على نجات ملايين من البشر في امريكا من الهلاك لكن قوه الله غالبه مع الاستعداد لكنهم ليس لهم الا ان يتفرجوا عليه هل يردون قضاء الله يقولون للاعصار توقف لا والله نقطه مطر من السماء لا يستطيعون ردها ايها الاخوه المؤمنون لقد وقف هؤلاء الكفره عاجزين لان قوه الله لا يضادها احد وسيمحقهم الله عز وجل لكننا نستعجل ايها الاخوه اننا نستعجل هذه صفتنا والله تبارك وتعالى له الحكمه البالغه الله عز وجل محق عاد وثمود وقوم لوط قبل هؤلاء الكفره وما هي من الظالمين ببعيد عاد وهم سلف هؤلاء المتجبرين المتكبرين ماذا قال الله عنهم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصره في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون فنسال الله تبارك وتعالى ان يزيدهم من هذه الاعاصير اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم ان الكفره تغطغ وبغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب انك على كل شيء قدير اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين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 من الناحيه اللغويه اصلا تسميتها بالكارثه فيه نظر ونسبتها الى الى الطبيعه هذا ايضا خطا هذه عقوبات الهيه وايات ربانيه هذه العقوبات الالهيه والايات الربانيه كالاعاصير والزلازل والله انها جند من جند الله جند من جند الله تبارك وتعالى يسلطه على من يشاء سبحانه وتعالى هذا الكون كله بيد الله لا يقع فيه ملك الله الا ما يشاء والله ما تموت ذبابه الا باراده الله واذنه سبحانه وتعالى هذه العقوبات تقع وفق حكمه رب العزه سبحانه وتعالى من كان بين هؤلاء ممن لا يستحق العقوبه نسال الله تعالى ان ينجيه اذا حصلت عقوبات عامه المسلم يسال لاخوانه المسلمين النجاة من هذه الاشياء فنسال الله تبارك وتعالى ان ينجي اخواننا المسلمين من كل بلاء في العالم لكن الكفره يستحقون ما اصابهم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو المرجع في مثل هذه الاشياء كان عليه الصلاه والسلام يدعو دعا على قبائل بعينها قال اللهم اشدد وطئتك على مضر دعا على قبائل بعينها اذت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذت المسلمين فدعا عليهم دعا على اناس باسماءهم والناس يؤمنون دعا عليهم عليه الصلاه والسلام قال اللهم اجعلهم اجعلها عليهم سنين كسنن يوسف دعا عليه الصلاه واستجاب الله دعاءه دعا على صناديد قريش فسحبوا كل كل بهائم الميته في قليب بدر نعم ايها الاخوه هذا هو السنه فمن السنه الدعاء على من يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفره المتغطرسون الغرب الذين طغوا في البلاد امتصوا خيرات العالم صاروا اوصياء على عباد الله في بلدانهم سرقوا خيرات العالم كله افقروا العالم هنا سموتنا من الجوع وهم يتمتعون بكل الوان الفواحش نسال الله العافيه هذه متعههم هؤلاء الحيوانات نعم ايها الاخوه هذا هو الواقع العالم يعيش, يعيش بؤسا على حساب هؤلاء المترفين الذين يعبثون بثروات الارض ويقولون من اشد منا قوه الله عز وجل اشد منهم قوه وسنرى باذن الله الاقتصاد اليوم والله اصابهم في مقتل لكن الاقتصاد بطيء يحتاج الى من يفقه بدات ازمات وانتم ترون ايها الاخوه تعصف الان باوروبا اوروبا الان على حافه الانهيار يا من يفقه في الاقتصاد اقرا امريكا على حافه الانهيار وسترون سترون ان عشنا وعشتم ايها الاخوه باذن الله عز وجل سترون الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل سبحانه وتعالى فنسأل الله جل جلاله أن يستجيب دعاء الموحدين كم من الأيدي أيها الإخوة امتدت في بلاد الشام وفي العراق تدعو على من ظلمهم العراق هل هذه بلاد تسكن الآن من الذي فعل بها هذا من الذي أوصل إخواننا في العراق إلى ما وصلوا إليه من نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يصب العذاب على هؤلاء الكفرة صبا اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اننا لا حول لنا ولا قوه الا بك لا نملك الا الدعاء فاستجب دعاءنا يا رب اللهم عجل عقوبه الظالمين اللهم عجل عقوبه الظالمين اللهم عجل عقوبه المجرمين ورد اخواننا المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار انك على كل شيء قدير وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين